أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتقاول عليهم العمر وما كنت فاويا في أهل مرينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بدان بالطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك